رجل يقول تقدمت إلى أرملة أطلب الزواج منها لكنها اشترطت علي أن تكون العصمة في يدها هي لا في يدي فهل يصح هذا؟ وإذا كان صحيحا هل له أضرار مستقبلية؟ يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه وذلك أخذا من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعقن وأسرحقن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد. ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت ثم تزوجها صح هذا التفويض ولا يتقيد بزمن وذلك لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي اطلق نفسي متى شئت فقال قبل تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن بعمومه ايضا هذا وتفويض المراه بالطلاق او جعل العصمه بيدها لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء والافضل عدم هذا التفويض لأن الرجل أعقل وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب على الطلاق ولا ينبغي أن تكون العصمة بيد الزوجة إلا في أضيق الحدود والله أعلم